بسم الله الرحمن الرحيم منارات السلام. من السلام للإنتاج والتوزيع تقدم أنت وين رحت يا أبو ملوح يلا توكلنا على الله أبو, أبو ملوح, ملوح. هل... الله أكبر يا بلادي يحفظت ربى لعبادى كلنا حضر وبوادي فدوى ترضيت يا لبي طلع طلع أنت يا ستار يا ستار يا ستار, يا ستار السادس من أبو ملوح يا سلام يا عند الكبرى يقولها الشيخ بنفسه المشكلة إنهم صار فين لعلاج بالخطر أعلاج عجوز لساني ولا أكل منه أبو ملوح آه شا عندكم يا شيبانك رايح مجتمعين عندنا؟ أكيد ما عرفتني معذور يا طربة معذور من الأحيان أين نروح بس أشرت علي طب بنتا. يا عجايب وش هالحالة لعبوا فينا هالحيالة العالم هذا وش جاله؟ زحلقنا بتاع التامين يا ابني سوعجلك بسكيتي ده وشك وش انكباتي انت نحسنته بالذاتي وسلام ربي التامين وانا محطها في ثلاث طلقات ربح جدتي يا مجرم جدتي يا جدتي أنت حبي ومهجتي أنت حب ومهجتي جدتي يا جدتي لك بالقلب مكانا واشتياقا وحنانا وحنينا من زمانا جدتي يا جدتي خلاص خلاصة بقول لك كل شيء بعترف لكم بكل شيء اخرى سحرة من عجل الله من قلب حزينينه دعوة الدنيا عزودة الشقاب يالله ساعدني عزى الظلم والغيب عدن شكالك وحيث أن الطرف الأول بيقود العربية وهو في حالة سكر تام <تصفيق> الظاهرين يبنثر سنورك على هالرصيب خلاص خلاص يا صديق ما في زالان ولا أنا يبغي يجن وجه أنت ولا. الولا <تصفيق> على طول هذا العمل برعايه شركة سنيدي للاوازم الرحلات لا إله إلا الله يلا صباح خير هذا من هو اللي دق علينا هالصبح لا يصير بس حدا هالشيء مودع واحد اثنين واحد اثنين امامه الجنب اثنين هوبا يالله مقسوم خير انت منيت طلعت لي الصبق بشر شكل لقيت جدتك وفليساتي اي جدة واي فليساتي من لا والله ما لقيتها جدتي الله عاقلها ان شاء الله امسك امتك ابو ملوح خذ خذ هذا فول وقلابه وهذا عدس حدسك راع القناة اللي عدسك لا صار ما لقيت جدتك وفلوسي وش جايبك هالصبح بعدين وش هاللبس اللي انت لابس يا حبيبي هذول الملابس رياضة وانا اجري كل يوم بعد سنة الفجر تخبر لزومة الرجيم ورشاقة واذا طلعت الشمس مريت اقرب فوال وخذيت تبول وعدس وكبدة وشكشوكة ومقلقل وحمس وتخبر الفتور يعني هذا ومريت اقرب واحد من الربع وفليناه سوا <تصفيق> لا خوش رشاقة يورجيم ادخل ادخل الله يعين عليك بس يا سلام شوف السفرة تفتح النفس هات الفول يا السلام سلم اه جرس الباب يدق انت عازم من احد علينا ولا موعدن احد عندنا ابد يا ابو ملح بس ما يمشكل الخناء اقوم افتح الباب حقول انثبر وين تقوم تفتح الباب انثبر انثبر ما اشوف من عند الباب ولا تاكل البيضة هذه ترى نبيه نفسي به ها طيب السلام عليكم أكيد ما عرفتني معذور يا الطربة معذور من اللحية أنا أبو ترند يا الله صباح خيرك ملت وين الشغالة والسواقة ليهربوا يا جليل الواتح أرجوك أبعد عن الماديات أرجوك أحظني خلني أنثر أهاتي على صدرك الحنون أرجوك الظاهر أني أبنثر سنورك على هالرصيف أبو ملوح أرجوك لا تصير قاسي مثل المجتمع لا تعاني بليس على أخوك المسلم اللي جاي تايب ونادم وبيصلح جميع أخطائه أحول لا حول قوة إلا بالله أدخل أدخل تفضل تفضل تفضل هذا أبو ساتل من أبو تريند يا سباح الناس والناس سابين استبحنا واستبح الملك لله هالأبو ساتل والله ما لومك بالكلام اللي تقوله لكن أنا جاي أفتح صفحة جديدة مع المجتمع بعد ما هداني الله أفتحها بوجي ورزقا تفضل تفضل يا أبو تريند مد يدك تولنا هالحين حطينا الفطور ما سمينا تولنا بنسمي تفضل يلا حيو ايه والله بسم الله مديدك على هالفول ترو طيب لا, لا لا بس بس أنا والله متقشب بس عطنا البيضة هذي اوح حول طارة البيضة والنجرتك النهامل يا جرتك سارت بيضة بملوح له ولقنا الله يدفع فلا راح الله يكثر خيركم الحقيقة فطور جيد الله عافية خذ هالظرفي كل فلوسك ورجوك رجاء انك تسامحني من كل قلب الله يجزاك خير ان شاء الله الله يجزاك خير وابد مسامحك تراك بحل لحظة لحظة بالله شوي هذا الشيخ عبد علي طيديك السلام عليكم وانا مستعجل وخذ هذا كرتي ابو ملوح وخذ يا ابو ساتل هذا كرتي اني احتجت اي شيء دقوا عليه وهذا شوية مسويك وزعوه بالمسجد وهذه اذكار حقت الصباح والمساء الله يجزاك خير يلا مع السلامة هنا هنا وش شغله هذا شركة ابو تريند للروحانيات والرقية الشرعية والعسل الطبيعي وحبة البركة وزيت الزيتون وشو ونقل العفش وش السالفة وش الشغلات هذه ابو ملوح منا كثر شغلانته أحول ولا قوة إلا بالله أقول أنت الحين وش تبي مصبح أنا هالصبح وش تبي وش سلفتك ايه صح شابي أنا ايه ايه أنا جاي نبي سلف 30 ألف سبحان الله فلوس ابوه ترند جن وقتين سبحان الله ألا كم عطاك هو هذا والله الدبور خير وش عندك وش تبي بالفلوس انت وش تبي بالأسلاف والله يا أبو ملوح بياشري عشر ذبايح وحطهم الثلاجة وبياشري دينا فاقع وثلجة وكل يوم ناكل لحم وفقع أنا وعيالي لأني سبحان الله أحب اللحم والفقع حب عظيم يا سلام هلا ما في شيء آخر بس سلف علشان هالسالفة ليه ما هي فكرة زينة تقل ما أنت مسالفة ترازع عليك لا والله لا مسلفك ولا من يحزنون حنا قلت الرجال عنده ظرف ويوم صار موضوعك هاللون ماني مسلفك كبت أخس الله يسود وجهك أنا أبوس هتل من عائلة السهاتل وجدي ستول الثاني عشر هو اللي اذكره اهل في كتاب كنله ودمنا لكن اشرحت ما هي ولا عليك انشرحت علي يعني جاي انقل خبز يمك الصبح ودم الامور ما شرحت له المواسيل ايش معجه يا جاهلا بالسهات يامل الجرب اللي يطير جلدة الجنب مع القدم يا شين ما تستحي يومك تزحلقني هل كيف ما الأمر وش لونها العمل سحقا وتبا لوجه أن حامله لا يا مل السلالة والإحباط والبلش الله يسامحك الله يسامحك بس الله يسامحنا هذا اللي انت جاي دنبو ولا قدرت ولا قدرت العشيرة ولا عيلة السهاتل ولا قدرت قبيرتي نان الله وانا إليه راجعون يا أبو اللحظة الله يجزاك خير عشان روح بس أشارت علي طب بيتك لا حول الأبوت الله بالله حتى انت أبو لعبت بك بعد العصرية القبلية الواحد أول ما يحمد ربه أنه مسلم وأنه من محمد اللهم صلي وسلم عليه وأنه من الطيب اللي حكامه يحكمون الحمد لله بشرع الله وكل القبايل والحمايل والعوائل كلنا الله الحمد أخوان ومتكاتفين ولا بيننا فرق اللي بطاعة الله سبحانه وتعالى الله أكبر يا بلادي يحفظت رب العبادي كلنا حضر بوادي فدوة أرضيت جلابية دارنا دار العدالة والعقيدة والرسالة كرمه رب الجلالة ربنا رب البريا الله أكبر يا يحفظت رب لعبادي كلنا حضر بوادي فدوة رضيت يا لابي السعودية نبدي نفديه الروح حنا واندعى الداعي لزمنا نجتمع لاجل حمية الله أكبر يا بلادي يحفظت رب لعبادي كلنا حضر بوادي فدوة رضيت يا لابي دام بومة عبادي بساندنا ما حدني يقرب بلدنا وبخالده ساعدنا راعي الكاف النديا الله أكبر يا بلادي احفظت ربا لعبادي كلنا حضر بوادي فدوة رضيت يا الابي القبائل والحمائل اخوه اخوه والعوائل كلنا اهل الفعائل حاضرين بكل هيا الله اكبر يا بلادي حفظت ربا لعبادي كلنا حضروا بوادي فدوة أرضيت سلابية بالشمال أهل المكارم والجنوب الخير قايم شرقنا والغرب دايم فيها مطيبة سجيا الله أكبر يا بلادي يحفظت ربا لعبادي كلنا حضروا بوادي فدوة ترضيت يا الابي يا. الله أكبر يا بلادي يحفظت ربا لعبادي كلنا حضروا بوادي فدوة ترضيت يا الابي بالخير يبقى هلا هلا يا ملوح هلا بك يبقى أنا بروح مع ليها ما شاء الله وش هالهداية اللي نزلت عليك فجأة بعدين وين تروح؟ من يطبخ لنا أنا وياك؟ ومن غسل ثيابي؟ وانت تخبر أمك طام عندها هلا هلا هسانة من سالفة زواج المسيارة اللي معينت بوخير وهي عندها هلا على فكرة يبقى ترمي قابلة ما يوم كلمتها اليوم تقول أبوك شايف النفسه سيف لي سانة وانا طامح ما فكر يكلما ولا يردن للبيت وحنفت تقول اما جاء وردا ولا ما تزين عليه روحة يوم خوالك ما نرايح ولا جاي بالله لا ولا شيء تبي ترجع لبيتها اللهم حيه ما هي راجعي ما تشو شر بعدين انا معرست بغيت اعرس وحصلت لي هكا الدباي وعقبة هونت. يعني المفروض انه ما تطمح المهم خذ هدرك بس ترى الوالدي ناويت ان توطى توطي وشو؟ لا قصدي إنها زعلانة ممكن تسوي شيء خطير يبقى أجيت قل له تصك براسها قرب جدار ما بقي ألا العجز يهدد إن أبو ملوح ومفتز الجروح ضيب يبقى وش قلت بموضوع سافرت إلى العمرتك فيبقى كلها كم يوم وراجع تدري؟ كيفك روح روح لكن تبي شيء انت ناقصك شيء لا بيت سلامتك يا بس سكرت عليك خذ خذ خذ هذه فلوس لا يبا ما هي فلوس يا رجال منين لك فلوس من شركاتك هذي مالهتنا البلد خذ خذ بس الفلوس هذه اي اللهم مقسوم خير بسم الله وين تبي يبا ابي روح للصناعيه يصلح لي سياره ما ادري وش بلاها بلا تقطيع عند دبل سبدي الله يعينك يبا حتى تبي شيء يبا انا ماشي ان شاء الله الله يستر عليك، الله يستر عليك لكن لا تنسى تجيب لي لي جاركة لما ما زمزموا وجب مسويت سويت معي يا بشريوبا خذ خذ هذا ولنا كتاوت أيوا خلي ركب هذا قيد هذا مشكلة يا سلام شوك السيارة يا أصديق أوب والله هذا مشكلة شوف يا أصديق هذا مشكل سيارة أنا ما في معلوم الحين ليش ما في كلام ما في معلوم أول الحين كل شيء بها السيارة غيرت وحتى العفريت غيرته كل شيء جبت لك يا صديق هذا سيارة مشكل ممكن نفسه ممكن سهر ممكن أين طيب هلحن وش السوات سبر سبر خلي شوف ممكن أنا يشبك سلك دايركت شغل سيارة يا شيخ أوف. ايش هذا ممكن يجي انشر والله حسبي الله عليك وين بينشر ما في شوف بيستم يطلع مع جنب مكينة خلاص خلاص يا صديق ما في زعلان رو أن تجيب مساعدات قدام ممكن يجي سيارة كويس الله لا يساعد الظالم لكن الشرحت ما عليك الشرحت على اللي جاي يمك طيب هالحين هالخسائر اللي خسرت من تحمله من المسؤول عنه العامل ما يعرف يشتغل ويجي يتعلم سياراتنا وراعي الورشة مجرح على العمال ولي القطع حرام ثاني بعد أكلنا وسحتنا والقطع كلها مزورة وتجارية ويبيعونها على أنها أصلية وكلها صناعية عمال وجانب طيب وإن أسعود عن قطع الغيار الحول ولا قوة. خلنا نروح أجيب لي سطحة بس وشيلها لأن الصبينا الثانين الوكاله بعد سلام عليكم وعليكم السلام بشر ها هذا انقلاب ولا صدم الله يكفينا شرك لا يا أخوي عندي سيارة انخربانة وبيشيلها للوكالة ايهيلي انا قلت حادث لكن ما هي مشكلة تبتشيلها من الصناعية هذه للوكالة هي ابن الحلال كل المشوار ثلاثة كيلو هي بس باربعمية لها الحين نجي يمكم ونخلي الاجانب نبيكم تستفيدون لكن ما انت وجه نعمة بالله هربعمية وشو حقه كل الشغلة ما تاخذ منك كعشر دقايق ولا اللي عامل بمية ريال ولا ما عجبتك انجضاعتك على هالرصيف تقلكم اتقلابي اقولت انك لا تزيلي بمية رحلوا عليك بالعافية ولا هي وادفت عليك اليوم فيه مباراة الهلال والنصر والتفحيد حاصل والخير واجد والله من واحدني بجمع بلو مصورة يا الله كريم حلا صدق يا الله مصورة بعد يا السلام يا الله سترك ثلاث حوادث عز الله انه صدق اللي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد أنت شيخ الله خير؟ الحقيقة أني أشوفك أتكلم معك بقى الصلاة مع لي بجمعك ترى المسجد ما ما مكلس وليه بارك الله فيك هي بس أنا نشتبه مجند عن جارنا أبو سعود ما شو يصلي معنا وين شدوقت وين هو قال أنه مريض قلنا أنه نزوره لكن أنت من أنت أنا أول مرة نشوفك أنا بارك الله فيك الإمام الرسمي حق هذا الإمام الرسمي؟ طيب وينك؟ ما عمره شفتك؟ الحقيقة أنا, أنا مشغوله بارك الله فيك فأنا مدير جمعية الحنان وعضو المجلس البلدي وعضو في الهيئة وكذلك مدير جمعية بكافة التدخين ومدير مركز الحي وخطيب جمعة في أحد مسجد القرى إضافة إلى اني إمام الجامعة هذا بارك الله فيك والإخوان في الأوقاف بارك الله فيهم يعلمون أني على تغرن كثيرة الله أكبر سبع وظائف ليه ما بهالبلد اللي أنت الله يهديك بعدين يا شيخ انت أخذ سبع فرص وظيفية وانت تشوف شبابنا ما هم لا زين ولا وظيفة مع فيهم طالب العلم وحافظ القرآن وليشوفوا أنهم أحق منك بارك الله فيك الأخوان مقدرين جهودي الدعوية هي بس وينها جهودك الدعوية شوف الحين أنا أول مرة يدري أنك إمام جامعنا وبعدين وين الحلاق وين الدروس وين المحاضرات ما في شيء أبد بجمعنا. وين دورك كإمام لهالمسجد لا وبعدين في شغلة ثانية بعد هالحين راتبك بك حل الأربعة وهذا مذن المسكين هذا اللي مرتبط بالمسجد ولا يقدر لا يروح ولا يجي راتبه 1150 يعقل يا ناس هذا عامل استراحة أكثر منه أقول سلام عليكم بس هذا بركة الله جد جدال مانهين عنه سلام عليكم أنت وين رحت يا أبو ملوح يلا يلا بس أنا معه أبو عموم عم ما أدري وين راح مشينا حلال أبو عموم عم عند باب المسجد الثاني مشينا وترى الرجال مزروط ولي بالرديرة كوع جوزه يلا يلا مشينا علشان يمدينا نرجع بدري بعد يلا توكلنا على الله طيب طيب إن شاء الله يا بوسعو طيب طيب إن شاء الله أصبر الله عليك عي الخير عي الخير وش بلاك تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان حوذ بالله من الشيطان وش السالفة وش العلم يا بوسعو خرب على الولد مدمن مخدرات وكل شيء إن عندنا بالبيت باعه المكيفات والتلفزيون والبراضي وآخر شي بياخذ غوايش أمه ولي بيده ويوم لا لتعطيهنا نياو كسر يده و يوم جيت أبفكر العجوز أضربه مع وجهي <تصفيق> سبحان الله نام الوكي طيب ليه ما تبلغ الشرطة تنو بلغت الشرطة وقفوا عندهم لو يوم وبعدين طلعوا وقالوا ودوا المكافحة المخدرات ووديتوا المكافحة المخدرات قالوا هذا مدمن ودوا المستشفى النفسية ووديتوا المستشفى النفسية قالوا إحنا مانو عالجلد مان ودوا المستشفى الأمل ووديتوا المستشفى الأمل قالوا إذا ما عنده القناعي والاستعداد النفسي أنه يتعالج ما نقدر ندخله للمستشفى طيب وش أسوي الربع أخليه اليما يرتكب له جريمة أما يذبحن أو يذبحن العجوز. لا حولوا لا قوتن بالله. هذا تعقيد العملهم المفروض هذول يحجزون ويبعدون عن الناس ويحط لهم مستشفى خاص لهم ويعالجون وتكثف عليهم المحاضرات والدعاة يما تنصلح والله ولا النقصات يا أبو ملوح ها شا عندكم يا شيفاني قريح مجتمعين عندنا؟ أنا أبو عمروم والله لأوريك شغل كنت أقول انذ بالله الحين أخليها الستسين تفرمت وجهك فارمته أسترح أسترح يا أبو عمروم الرجال ممعوم سدس وستسين وخيزران بعد تفضل تفضل يا غالي أنا جايين إن نسلم عليك بس تفضل أنا أبيه يجيس على المركة ما صيدي يا وليدي لا تفضحنا بالناس اقول اسكت انت وانتم يلا كل واحد يطلع 500 سلف وارجع لكم باقرب فرصة يلا اشوف الفلوس ولا والله ما يطلع واحد منكم سالم يلا خذ خذ الظهر انا علي معي ما كم 480 دوك الغالي دوك ابو محمود ما معك سلف 500 يا وليدي ما من فلوس لكن هذا شيكه خرجيه حقي تبيه شيك ليه قال لك خبيه وانت وين الفلوس يا يلغالي والله محفظتي باهم تبي تابين لك الاسمير حق السيارة اليوم ما اجيب لك الفلوس يلا شفوا طابور واحد ولا الثاني يلا يلا أبشر أبشر خذ خذ الغالي يا فلي ساعة هذي طيب خذلك محطة بالخجران وانقلع انقلع اوح <تصفح> يلا مع السلامة طيب وانت بالفلوس يا الحبيب ما ام فلوس والله لكن خذ, خذ خذ هذه ساعتي يلا هات خذ <تصفح> <تصفح> اي الله تالنت <تصفح> سمي الغالي ما شاء الله جوال أخر مدين هاتل هاتل الجوال خذ خذ بس لا تمحط انتر بحساسية انقل يلا انقل اخذها دماء الغارب حصبي الله <تصفيق> عليكم <تصفيق> ونعمل وكيل حصبي الله عليك سعود وضحت بوقتالي عمره الله من قلب حزين نومرني من لعاة الدين يا عزو ashghaba yallah ysa3idni azzami wa فكر رجلي مخلي من زهاب واليوم بوك من الجفا منك يشكي الظن خاب وقوتي فيك خاب الله من قلب حزين ya at the riya rezod ash gab ya على حلو الزمان وعذابه يا ما اركضت ورحت وحفيت رجلي من شان ادور عيشتك والهناب الله من قلب حزين. سوعة الدنيا وزود الشقابة يا الله ساعدني على الضم والغي عدم شكالك متفيعة الرتابة ويا ما علمتني شي لنك وأسهر اليا انت واتسي صبابا وليا طلبتن حاجتن قلت وشهي ملزوم جيباه لو يزواد حسابا الله من قلب حزين شعورة الدين يا عزو داشقابا يا الله ساعدني عزا الظلم والغي عدم شكالك متفيات الرتابة واليوم شفني من عزوكك ليبتي فضحتني ما بين إلا القراب حسب عليك الله يسعوذي أكفي خف من ولي العرش وحذار عقاب الله من قلب حزين اتبي يا وجد اشكى بك يلا هي ساعني يا عود شكالك مدفئاتني عود شكالك الله يدفع البلو لا يبلانا لو أحد قال لي إن اللي فيه أحد يضرب أبوه وأموه ما صدقت أنت وش بلعك طايرن بني أبو ملوح؟ طاير من هالخيازرين اللي اشتغلت على ظهري قبل شوي أنت بشوفك السيارة تراه لأحد الشيبان يضرب رأبو جيه أنا هالخي طلع طلع أنت بأنت يا ستار يا ستار يا ستار <تصفيق> سلامات سلامات يا أبو مجند كسر برجلك إن شاء الله بسيط آه! سنونه سلمان. الله ما أدري يا ابن الحلال لكن خشيتك وار متن حمرن كلها تقل ديد بقرة الله تفعل البلاء آه! هامل يا ابن الثقى الغير نبها أصبر أصبر شوي نبي نروح لأ المدير ووجيينك الحين يا ابو مجند دقيق بس. الحمد لله على السلامة لكن والله أنا غريبة أبو غذيث وين جانا وطلع فوجيهنا <تصفيق> لكن الحمد لله أنو سلم بعد سلام عليكم هو هذا مكتب المدير يا الربع وعليكم السلام ايه هي هذا مكتب غبراء لكن ما من سنة اتصدق اعطوني موعد عقب سنة ويقولوني اذا ما مت رجعنا لا حول الله بالله يا رجال انت شوامني انا قلت اذا قضى علاج يا بجيكم كالو لا تجينا ولا نشوف رقعة وجهك والمشكلة انها مصارفين اللي علاج بالخطأ علاج عجوز لسانة ولا كلمنه وكل مالي بحدور الله يدفع البلاء الله يستر بسترو خلنا ندخل على المدير السلام عليكم عليكم السلام نعم حنا معنا المريض من بالطواري من كسرة الرجله ونبي ما في سرير وشلون ما في سرير. ما في سرير. ما في سرير ما في سرير ما في سرير نعم وين ودي الرجال طيب ودي المستشفى ثاني طيب شلون ما في سرير كلها مستشفى ما بوسر راي طيب نروح نشري سرير على حسابنا ونجيب وتحطونه ود... للرجال لا وشرت سرير ما في مكان وجلال يعني نخلي الرجل يموت الظاهر كلامي واضح أمشي مش بروحه مخل نشوف سعيدة أنترو سكرتين بهذا هلابو خالد بك أقول فيها السواق حقنا وده يسوي فحوصات كاملة لأنه يحس بدوخ شوي قلت ما عندنا لا أبو ليد وترى موضوعك اللي عند الرجال انتهى أبشر غالي والطلب رخيص لا وعلى ما نتعب بالراحة والجيه حنا ندخل بالتنويم التنويم ونسوي لك كل الفحوصات اللي هناك تسلم تسلم يا غالي أجل في سرير عندكم يا أبو خالد لو ما في سرير نصنع لك سرير السلام عليكم نعم حوذة اقول لحنا استفسرنا من قسمها التنويم فوق قال ابوها أربعة سرّة فاضية انت أصلاً من لك تطلع القسم فوق وتستفسر وبعدين الأسرة هذه حطينها للعزل شلون للعزل؟ يعني إذا جينا مريض فيه مرض ومعدي نحطه في واحد من الأسرة هذه فهمت؟ ايه فهمت فهمت أمشي مشي أبو عمرو يلا مجينا هلا هلا سامي ترى حطيت إجازتك المرضية مع بداية الإجازة الصيفية والمدة شهرين علشان تسافر وانت مرتاح <تصفيق> لا لا لا العفو سامي ما سوينا شيء هلا هلا بك الغالي هلا السلام عليكم نعم تركش غلطنا اقول حنا استفسرنا عن موضوع العزل ولقيناك تعقب وتخسأ وتخرج لكن والله العظيم ولي ما يحلب بعزي منه أما دخلت مريضنا هذا للتنويم إلا سرتك هلين تحاطن الواسطاتك ألا تمدد على واحد منهن وترى الرسول الله صلى وسلم عليه تعوذ من قهر الرجال وانت قهرتنا سبحان الله حظكم طيب يعني ما أدري مش أقول لك قبل لحظات تسوي خروج الواحد من المرضى حتى إني واحد يدوركم لكن زين يوم جيته زين والحين روحوا يوم خليل في قسم الدخول أنا أكلم لكم مشينا مشينا يا أبو عمرو مشينا يلا. والظاهر أن هذه هي شركة التأمين اللي حولنا المرور عليهم السلام عليكم هذا أبو غثيث اتصدم تنوي إياه قبل فترة وحولنا المرور عليكم وهذه الأوراق خذ ماشي ماشي أنت معك تأمين؟ قيل مع التأمين لو ما التأمين ما طلعت بوش الرجال بقول لك يا أبو غثيث نعم أنت معك تيبس بالمفاصل؟ هي والله جلاتي من كل هذا يا شلام، ومع كروماتيزمه بتستخدم المستحضر بتاع الفيكس ده هي والله الفيكس ما يطحهم مخبائي حلو أوي، سجل يا لفتحي وحيث أن الطرف الثاني في الحادث بيعاني من أمراض مستعصية وتيبش مزمن لذلك لا يشمله نظام التأمين واقترح سحب رخصة القيادة منه لأنه خطر على الوطن والمواطنين حوذاء يا بله هلال ما بيشين خليتها معوق الله يتفعل بلا وش بلاكنت ماشي يا حبيبي دا كنت سليم مية بالمية بتروح فين المستشفى الملك فيصل التخصصي عارفه هي أعرفه وتجيب لي التقرير مفصل انك سليم مية بالمية وساعتها ما فيش مشكلة زينة وريكم والله لستكيكم على حقوق الحيوان يلا بس هوينا يمشي ما عليش يا حضرة باش كاتب كاتب مين؟ اقول الفكس هذا اللي انت تقول مش وينه هو؟ الله الله الله الله علينا يا أبو ملوح يعني وش عارف الفقس ده يطلع هبدو لا عمري شفته أنا الحمد لله ما بيلا العافية سليم مية بالمية <تصفيق> ماشي يا حبيبي لكن ما هيش مشكلة أنت قبل ما تحس مرير الراجل ده وتصدمه وتعجن سيارته أنت شارب؟ شارب ولا لحية تستظرف حضرتك؟ بقولك أنت شارب ولا لا حي شارب, اي شارب. ممتاز ممتاز سجل على فتحي وحيث أن الطرف الأول بيقود العربية وهو في حالة سكر تام حود بالله سكر لا ان إن شاء الله ما في سكر ولا ولا في شيء مش أنت لسه بتقول شارب حي شارب بس أنا شارب اللبن ماشي ماشي يا حبيبي سجل على فتحي وحيث أن الطرف الأول في الحادث بيقود السيارة وهو نائم قرأت أعطيه لبن من صملان مدبوغة دبغا مركزا فحتما لا يشمله التأمين نهائيا ابن الحلال وين أنا والنوم حنا طالعين من أبو سعود وولدهم محطنا بلو خيال مشتبه مش تبت انظهورنا لو تبطقنا ببنج ما نمنع خل بنشاربه قبل لنروح الحق حق والمستحق مستحق جيب لي تقرير مفصل إنك لما بتشرب اللبن ما بتنمشي وحتاخد التأمين على داير ملي تفقنا يا أبو من حسبنا الله عليكم ونعم الوكيل الحين لا جينا نبي نشري سيارة نشبتونا بهالتامين واللي صار حادث وجينا نبي حقنا زحلقتونا يا عجايب وش هالحالة لعبوا فينا هالحياله العالم هذا وش جاله زحلقنا بتاع التامين يا لا لا لا حياله لا لا يا لا لا حياله لا لا أبني سعج لك بسكاتي دوي الشك ويش النكباتي أنت نحس أنت بالذاتي وسلام رب عليك يا لا لا لا لي يا لا لا يا يا يا لا يا لا لا يا لا لا Lägiina nashrii seiyaraa Näämmin qablaa laistimaraa Woon cidemt fulusi taaraa Zahlaqina bataa التamim Yä la la lah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 الوضع الحاصل معلوم كلها للعالم مفهوم نصبو تذبو زود علوم زحلقنا بتاع التامين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا عملت شرب من سملانك <تصفيق> الحادث ميه بالميه على خصمي و وانا خال المسؤوليه زحلقنا بتاع التامين <تصفيق> يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا Käyvät nopeasti, kuuma ja ulkona. Hatire, on سيارتنا مش يهميه ترى عد فيها حذفية تذبك هذا ما في زيه زحلقنا بتاع التامين يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا لا يا لا لا عملك ايه انت نايم في العسل جواته هيم يا ابن قوم وحيد الدائم وسلام رب على الثامين يا <تصفيق> لا لا يا لا لي يا لا لا يا يا يا لا يا لا لا لا يا عتريس ربي صاحي وبفليساته لصلاحي يكفي شوف هالموت الراحي زحلقنا بتاع التامين يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا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 السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله يلا حيو هلا هلا ما شاء الله الحمد لله على السلامة يا بلو هلا إسأل ما الله يبا يا سلام الله يا مكة تشرح الصدر بس اللي تعبنا شوي تعبنا بالجمرات زحمة شوي الجمرات وش مديك للجمرات حجل ما أنت رايح ان عمره أنت وين تبي من الجمرات وبعدين الجمرات ما به أحد الحين إيوبا لقينا بليزنا كل عنا وجه الرضم دقنا ودق فليس فليس والله خبره ايه با ودنا والله لونك معنا برائد ومطر تساديك يا با اني لابز بالتو بالتو اقصدي احرام هاي علينا يا ملوح علومك ماش يا ملوح جمرات ومطر و وش السالفة وين هو طاسن هذا اقول يا ملوح الغالي جب جب ازبيريات نعولي هاج عند الباب ايه با ابشر ابشر خذ خذ يا با خذ سكر باب المجلس يا الغالي وهات المفتاح شوف يا ملوح الظاهر ان ضربتك المعتادة جاء وقتها ليه؟ لكن وش رايك تعترف وتقول لي وين رحت ووش سويت قبل ما قطع هنعو العظهرك الحين ها؟ طيب خلاص يا بابا خلاص أبا أقول لك كل شيء أبا أعترف لك بكل شيء ممتاز ممتاز تفضل تفضل يا الغالي الحقيقة والله ما أدري شيء يقول الحقيقة رحنا حنا أنا والشباب لندونيسيا. زين، وين تبون يا من والله يبا أنا رحت أبي لكن والله العظيم إني بآخر لحظة خفت من الله، وتراجعت والله العظيم ويعلم الله أني صادق ولا سويت شيء يغضب الله لكن يا يبا أنتم اللي تحدون الشاب والبنت على الانحراف صدقوني إن هذا كل شيء ها حنا اللي حدهم على الحراف، شلون يبا كم مرة قلت لك زوجة إن زوجة أنا بشر وأبي الستر وكل مرة تقول لي ما عندك وظيفة طيب إذا ما لقيت وظيفة أقعد أموت أرمل يا ولدي يا البنات ما يزوجون لما هم وظف وش نسوي به يا يبا الرسول الله صلى وسلم عليه اللهم صلي وسلم عليه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قال وظيفته وفلوسه أنت يبا وشلون تزوجت أمي وانت ما أنت موظف صح ولا لا الرزق من الله يبا أي والله صحيح يا ملوح لكن الأمور هكالحين ما هي مثل الأمور هالحين الأمور متيسر تنوّل أنا تزوجت أمك وطلب عليه جدك برود قبسون وعنز وقطيفة والعنز يوم جاء العصير وهو يتطيح وتموت والقطيفة اشتبت بالليل الله يدفع البلال يما والبرود خلاها جدك الله يرحم يبي تصيد به من باتر وثارت بوجهه وهي اللي ذبحته يامل الجنة مقرود هو الله يرحمه يبقى حنا بوقت غير وقت كب ألف تن والمغريات في كل مكان والضحية حنا يا الشباب والشباب بعدين أرحم مليون مرة من البناتاليا الوحدة منهن تنخط بعشرين مرة ويعيي ابوه لي زوجه وهي ما تقدر تقول لابوه يبقى هبت تزوج عز الله أنك صاد يا ملوح بكل كلمة قلتها وابشر وابشر أنا أبوك والله إن شاء الله لزوجك بإذن الله السلام عليكم هلا يلا حي عفاس تفضل أقول بغيتك بفزعة الله يرحم والديك أبشر أبشر بس أدخل أدخل تقاوى أدخل تقاوى أنا طالبك طلبه تركب معي وتخلي القهاوي بعدين أبشر بس وأنت من الروح وش السالفة؟ نبي نروح رفيدك أبو سهتل وبتعرف الموضوع إن شاء الله بالطريق طيب خلاص يلا زين زين ميلا مشينا على هواء <تصفيق> يا عفاش انت ما حاسية من الصبح وأنت تحوس وش السالفة؟ هذه والله البلشة أنا من هنا في يا عفاس اقرب حنوكك يا مال الغنيمه وقل السالفه يا والله ان اشبه توكلنا على الله الحقيقه اني انا اللي هربت مع جدتك انا ولد وبون وشو حيين خير يا ابو ساتر عير خير خلنا يا شيخ لا عير خير انا قبشون <تصفيق> يا ابو ساتر بك صبر خلنا نفهمك الموضوع اخرس يا حرامي العج والله الا خلنا لنا يا ابو شريده حبله عير خير ابك لا تخليه يا ابو يبنا يا ابن الحلال خلنا نفهمك الموضوع جدتك زوجتي عاسنت الله ورسوله اصبر الله يرحم والديك اصبر اصبر يا ابو ساتر القصم تضلوه خلنا نفهم السالفه يا عفاس تعوذوا من الشيطان يا جماعه الخير تعوذوا من الشيطان خلنا نفهمكم الموضوع حوذ بالله من ابليس اعوذ بالله من الشيطان تذكر يا ابو سهتل يوم إننا منومين بالمستشفى يوم تقبس البسطة حقتكم في سوق الحمام ها أذكر وأذكر بعد إننا تنومنا بغرفة واحدة وقتها قمت تقول لي إن جدتك عندها مال قارون وإنها رملة تذكر ولا ما تذكر ايها هذا منحنا وعقب خروجنا من المستشفى رحت يمها بالبيت وتقدمت لها وخطبتها ووافقت ويوم جا ذاك اليوم وتدق عليها قالت تفزع وبوس هتا اللي بياخذ المكينة هو الشلة حقينه وملوح ومدري من معي ومشيت وراك يوم انت وياها رايحين ان تبتقي السلسلة الفصناعية. ويوم وقفتوا عند البقالة رطمر مربددسن وحرب فيها آه يا مجرم لعبت بحقل الفتاة ومستغلت صغر سنة حي فتاة الله يرحم لي والدك هبكي عدادها مصفر وتقول لي فتاة والله هالعالم كم هي ماشية بعد هرب عصبر وخلونا نشوف تالي ها السالفة. اسلم يا عفاس إيه وبعدين تزوجنا وسافرنا لفريقيا شهر العسل إيه وفي ذلك اليوم شهر الله لا يعيده من يوم كنا في محمية مبرية قالت لي عفاس جب الفقس وده الرجولي فيه وانا اعتزبوا مخرطوا قلت انا عفاس اده الرجلين العجز تالي عمري لا والف لا ويتزعل جدتك قالت تسامان تبداهن الرجولي اجلب وجهك ولا توريني وجهك والله اني لا اسوي لك خلعن بالمحكمة قلت انا عفاس والله اعتزي بوم خرطوم للمرة الثانية اللي فازت بمسابقة الخراطيم بلوس انجلس يا ابو شريده حيا يا ابن الحلال خابرين ها بس كمل كمل ايه ويوم اني اعتزيت بوم خرطوم للمرة الثانية وانا محطها بثلاث طلقات دبحت جدة يا مجرم هاي ابن الحلال ما ماتت يمكن راميها بسكتون هواي اصبر اصبر خلنا نفهم وش السالفه ايوه يا والله اللي ما يفهمون يا الربع ما حطتها بثلاث طلقات يعني رميت عليها يمين الطلاق هي هاي انا قلت رما كمل كمل ايوه اسلم اي ويوم اني مشيت من عندها يا والله يوم انطرق عليها كلش شدلي كبر دعير هو يبلغها بلقمة واحدة على الله يدفع على البلد. جدتها. أيوة. وهو يبتلعها ولا والله طالع منها لا لا جرونها وانا لك طمر وامسك قرونها وأنا جذبها ولا سد يجذبها. وأنا جذبها ولا سد يجذبها. لين مصعد قرونها بيدي. وهو يزرتها لا زرطة واحدة يبغى الله هذه قرونها بيدي من مصعه وانا لك أ لك الحذاء. وأنصك لك أ بين عيونه. ما خذ له مترين إلا يوم النهطاح. حاش الله عليك عافية والله عفوا سجل ذبحته. أبو كان مثلك حزبيا اللي ذبحته لكن يوم جوا حجنا المحمية وحل لولس وشرحو لقوا إنها متسمم سبب الوفاة تسمم بغذائي. يعني جدتي ماتة الحين؟ الله الله ماتت وذي يقرونها عانها بالكيت إذا أخذها علقها بالمراحة قتي السيارة. ما وين؟ يوم الأحد يقرونها يا قرون العربان هقرون. وش بلعات يعقرونا يا بساتن هلون تقل كباب البلالة والحنة يا ملا الجنة يا تنت. الله يرحمها رحمة واسعة والحين جاء وقت الخبر السار يا أبو سهتل أي سار يا ابن حلال وجدتي مات وبعدين وين, وين السيارة والمكينة يا مجرم السيارة ما يبلك السيارة الجدتك وبعناها هي والمكينة قبل لا نسافر. حابو سهتل خلنا نعرف الخبر السار والشو ها <تصفيق> الخبر السارة انجددت بحسابها سبعين مليون وانت الوريث الوحيد يا ابو ستل بعد ما طلقتها يا وجه الله يا حظي الردي مش تقول سبعين مليون سبعين مليون <تصفيق> شي حبا حبا يا ابو ستل ترى عشاك عندنا الليله <تصفيق> لا لا ما يحتاج بش رايده أجل تبيني يا حمز ظهرك يوجعك شين أو تبي سلف ترى انجاهز على اليتابي وهالحين يا جماعة يوم اني علمتكم وبرية ذمة يسلم عليكم انتويا يعني انا صرت مليونير يا من الجنة يا جدتي يا من الجنة الباردة اصبر اصبر يا عفاس انا يرب عندي اقتراح خير ان شاء الله وش اقتراحك وش رايك يا بوس سهتل تسوي بهالفلوس اللي جنك مشروع على ما قال يدر عليك مليارات وش هو المشروع؟ المشروع سلمك الله اننا بنشتري بعارين نشتري بلف وتبيع بمليون وتدخل بهالم زاين او يا سلام سلم وعفاس خبير بسوالف هالبل والبعارين كله وش رايك؟ والله انها فكرة طيبة وعلى فكرة ترى انعينتك حارسي الشخصي من اليوم وطالع يا جرب عيالي تأتفكوني أنا من المشروع الآن أبداً ما نخليك تروح يا عفاس وأنا من اليوم طالع اسمي الشيخ موس هتل ونبي نسوي حفل تدشين للبعارين اللي نبن نشتري إن شاء الله ونبن فلنا بإذن الله على خير إن شاء الله وأنا بعد عندي لكم خبر طيب الشيخ بن دلقوس توه توطاه الفحل قبل شهر ومات الله يا رحمة, رحمة واسعة ولالهل أولدن عايشن بكندا وجاء بالاسبوع اللي فات ويبي بيع البل كلها هي والوايت وانا اقول هذه فرصة ما تنعوه اول شيء ان الولد ما يعرف قيمة البل نهائيا والبل اللي ان شاء الله انها تبي تجيب فلوس ماهي بسيطه وحدها علي اسبوع اللي فات بمئتين الف أنا أقول نشريها بمئتين ألف ونطلد لنا شاعة قوية الانتشار إننا شريناها بمئتين مليون هلا هلا هلأ هلأ هلأ هلأ هلأ شغل ولا بلأ سلام يهب يا وجهك يا عفاس أحز الله إنك ما كسب إلا الشيخ مسهدأ هي آمل الجنة الباردة جدتي والله إن خبره كانت تحب من بالحيل يوم أنا صغير الله يا جدتي that tea age at daddy, and the hope you mo jetty, and the hope you mo jetty, get that tea age at the tea, the king will start be making wasty a can wahana جدتي يا جدتي جدتي يا جدتي أنت حب ومهجتي أنت حب ومهجتي جدتي يا جدتي بحكاية علمتني للصلاة فهمتني وكم كثيرة ساعدتني جدتي يا جدتي جدتي يا جدتي, جدتي, جدتي أنت حب ومهجتي أنت حب ومهجتي جدتي يا جدتي جدتي قالت لي احذر في الكذب لا لا تأثر تشعر الصدق مظهر جدتي يا جدتي جدتي يا جدتي أنت حب ومهجتي أنت حب ومهجتي جدتي يا جدتي علمتني أن أكون صاحب القلب الحنون ولأهل خير عون جدتي يا جدتي جدتي يا جدتي أنت حب ومهجتي أنت حب ومهجتي جدتي يا جدتي حذرتني في زماني بشماعي للأغاني lisääni أخطى لساني جدتي يا جدتي جدتي يا جدتي أنت حبي ومهجتي أنت حبي ومهجتي جدتي يا جدتي <تصفيق> هلأ يوبا؟ امشي امشي لك وظيفة يعلم من بهب مجند الله يجزعوا خير مشينا يا سلام بس ياريت يوبا لو تكون على مرتبة يا ابن الحلال مش بس على مرتبة ولا على الارض شيء وظيفة بس يلا مشينا يلا الحين الوظيفة يا جل ما هي عندكم؟ ألا الوظيفة عندنا لكن التقديم عن طريقة الديوان يعني الحين وين نروح؟ رحل ديوان الخدمة المدنية لا حول ولا قوة إلا بالله مشينا يا من لو الديوان يلا مشينا يا عزيزي أنت ليه ما تبي تفهم حنا ما أعلننا عن وضائف نهائيا وبعدين حنا نوظف بنان على الترشيح من الإدارة اللي أنت جاي اصلا طيب وين روحها الحين يا عزيزي رحل الإدارة اللي ديتو منها ولا قوة إلا بالله مشينا يما الإدارة يا ملوح مشينا يلا مشينا يلا يا أخوي لا تزعجنا ترى التوظيف على طريق الديوان ما تفهمن شخو أنت مش بلاكم كل واحد إيشو تنايم من الآخر من الفجر وحنا رايحين جايين يا أخوي ترك دبل تبدي انت راح للمدير شو عندك هناك ووكله أنا ما, ما, ما, ما, ما لي دخل امشي امشي ملوح من المدير امشي السلام عليكم عليكم السلام يا حضرة المدير حنا يجينا على شناء الوظيفة هذه اللي عندكم. بسم تع... <عضو> الله الرحمن الرحيم وش دريق عندك خلفية طيب عن الشروط لا والله ما عندنا خلفية الشروط الحبيب لازم يصير عنده شهادة جمعية ممتاز ممتاز معه شهادة جمعية هو الولد لحظة <عضو> الله رحمه <الرحمن> لديك <الرحيم> خلنا كمل الله لا ضيب الناس مستعجلة <عضو> <كمل, كمل كمل اكمل لك ويكون عنده لغة إنجليزية تحدثاً وكتابة <تصفيق> ممتاز معه لغة يا الولد أيضاً يكون حاصل على شهادة حاسب آلي <تصفيق> معه بعد حاسب آلي شرط الشهادة تكون نظم برمجيات وتكتيكيات اكتونية ممتدة منبثقة <تصفيق> برضو منبثقة مع هالي منبثقين <تصفيق> ولا يتجاوز عمره 25 سنة برضو عمره ما تجاوز 25 هالشرط النهائي أنت تكون عنده خبرة 30 سنة <تصفيق> وشون تيجي هذه؟ ما يزود عمره عن 25 سنة وعنده خبري 30 سنة يعني تبه يشتغل قبل ينولد وشون تيجي هذه؟ <تصفيق> الله أرني شفت العيد وش فيكنت؟ ما تفهم في وظائف دبل الخدمة 6 سنوات؟ حيق لهاللون من أول إيه هاللون لكن الحقيقة إني شايفنا أوراق ابني الطموح ملوح الشروط غير منطبق عليه نهائيا لكن خل ما نفع عندي إن شاء الله إذا جت وظائف ثاني منطبق عليها نتصل بك. <تصفيق> لا حول ولا قوة الله بالله امشي مشى ملوح الظاهر إن حلمك بهالوظيفة حلم مدرسين بالدرجة المستحقة أو حلم مدرسات محول أمي بالترسيم مشينا يا ملوح يلا مشينا. لباس <تصفيق> يا حظي المحتاس عند الله دواه اللي يتدوروا محتاجا <تصفيق> <تصفيق> لباس حاطي المحتاس عند الله ذواه وعلاجا لصبر مثل صبر كل الناس اللي يتدوروا محتاجا. أرجو ضيفاه وحل اليأس نرى الأم أركض وراء موعد الهلاس اللي على عقد لباس عند الله الله اتعبت دويري محتا جبت عيوني الراس وتعبت لقدامي بذلجه من الماء الدواء وعلى نصبري في يا حظي المحتاس عند الله الدواء وعلى نصبري الناس الليل <تصفيق> واليوم <تصفيق> شوفني تيق العساس صارت حياتي ولا حاجة حالة وزامع فاقر وفلاس زودنا على الناس وحراجات Näyttää kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin kuin السلام عليكم سلام عليك عليكم السلام يلا حيهم افزع افزع يا بو ملوح خوية ابو سهتة صار ملياردير وعفاس مدير البل وابوش راي يدعي معهم لا وحاط مخيم وبعارين وشعار وقصيد ويعطي شرات ومتونا شايفينه وبات تلفزيون مش وين عند اينا وش استالف يا ابن الحلال مش نعلمك بس راي يلا يلا مشينا مشينا وشهر مخيم هذا هه هذا بوسهتل طاقم بلبشت ب المنصة لا لا وشاف بعد هذاك أبو شريدة واجد من وراء هه وهذا عفاس أنا معه المغرفون اجلس وجلس ويرب اجلسوا أيها الأخوة الحضور من هالمكان المغبر اللي تسف علينا فيه السواف ومن هالبران ومن عند هالوجيها الكالحة أقصد أوجيها الفالحة وماما الجنوات الفضائية والرواد والمسجلات أرحب في الجميع وأقول إن الشيخ أبو ستر عنده بيان استنكاري استنفاري طويل الموجة وبصفتي مدير الللب والمتحدث الرسمي عن الشيخ أقول إننا نشجب ونستنكر بشدة من شدة على سومة الصعلوك اللي مسوي نفسه شيخ وهو ما عندك أحد وهو إن الشيخ أبو سهتر عنده بيان استنكاري استنفاري طويل الموجة وبصفتي مدير اللبل والمتحدث الرسمي عن الشيخ وقول اننا نشجب ونستنكر بشدة من شدة على سومة الصعلوك اللي مسوي نفسه شيخ وهو ما عندك أحد وهو ابن شلاخ الاشهر اللي صرح القناة بعرين على طو وقال انه ساي من فحل الشيخ بوسهتل بعشرين مليون والحقيقة ان اللي سام الفحل هو الشيخ الزقيحان ابن سماوي الهلاس وقد سام الفحل بسبعين مليون مورو مورو لا كذي من اللي الكاتب سام الفحل بسبعين مليون يورو اي يورو وحنا من هالمكان نحذر الجميع من التخبط في متهات الردة وطرائش وماتن ما تمسي الصالحة العام بخير وبنفس الوقت انحذر الصعليك المتصعلكة واللي هايطون على الفاضي ونقول لهم هات من التخبط والتبجح والارتطام في كلام غير مفهوم ونحذر من المهايط اللي ما له داعي كما لا يفوتني قبل يفوتني اني يشكر <تصفيق> القنوات الفضائية اللي على طول تصور دي دان الشيخ بوسهتل وقول سيروا انتم وكنادركم كنادركم؟ لا لا كذا من اللي كاتبه الله ينكب عفشه اخواني نشكر <تصفيق> القنوات الفضائية وكوا درها الحشام اللي على طول يصورون يصوروا 24 ساعة كما لا يفوتهم انا ارحب بالشعار اللي معنا الليلة وقول الله الله بالقصيد بالشيخ أبو سهتل وهو يستاهل وانتم حقكم محقون وهالحين معنى الشاعر الكبير الذي انطرد من برنامج شاعر المليار بسبب التصويت الظالم والجائر واليطلق عليها الشيخ أبو سهتل لقب شاعر البل وهو الشعر الكبير خزان الأحذية. أخوان المستمعين والحضور هذه قصيدة بالشيخ أبو سهتل وهو يستاهل أكثر أقول فيها. مريت يما البلي يا هم لالي لقيت لي رجل معطيب لزاك هذاك بسهت المعطيب نشاب رعد لال والكبسات هن والحليبي وما لقى حليب للضيف والجار يمكن حلب داده كريم اسبالي كم عن زني يذبحه ولاه يبالي وحتى الحصان يذبحه طير حوران أقول سكت النشبه ذا يا أبو إيش ريدح وقلع حن المايك اقلعه أبشر أبشر أبو شريدة هلا عادوا شيء كله حساب اللي ما برسيد ها زين زين أبشر إن شاء الله والآن المفاجأة الكبرى يقول هالشيخ أبو سهت البنفسة أيها الأخوة الحضور أشكركم وأشكر الرب على إجابه ذبايح للحفل عفاس أ... تع أ... شوف يا عفاس سم خذ الدبايح اللي جاب والربع وده السوق الغنم وبيعوه واذبح الفاضر شعيليه قبل لا تموت بمراح بسرعة ها وقد طعمه وطبخ وعش عليها الليلة جزين أبشر أبشر يوجه الله المفاجأ الثانية أيها الأخوة إني أبي أذبح لكم الليلة القعود الجنيه واللي مسيوم بثلاث ملايين لكن ما يغل عليكم اذبح والقعود يا بشريجح وعش والربع أقول للربع خلونا نروح نسلم على الشيخ أبو ستل أيو والله قوموا قوموا يا قبل تزحمه يلا يلا قمنا ما شاء الله ما شاء الله هلا هلا هلا بكم هلا هل هل هل أبو عمعومي هلا أبو, عم عم هل. أبو إش ريدح سجل أبو مجند و عموم عمعومي أخويا واحد عطوا راتب عشر تلاف وسيارة الله يبيض وجهك الله يبيض وجهك أغرف أبو ما شاء الله ما شاء الله وأنا يا أبو ستل أنت يا أبو ملوح، أنت تعرف كل شيخ يصير عنده أسقور و... وسلق و... أيوة الحقيقة أني عينتك مدير للسلق تعشي السلق وتمشيهن وتهتم بهن وتكحلهن الله يسامحك بس يا بوسهتة هذا وانا خويك بعد ليتا ما جات منك بس أقول ما عندنا ألا السلق تخبر يوم أجيك بسلف وانت تعيلت سلفا الله أكبر هذه آخرة العشرة يا بوسهتل الله يسامحك بس مع السلامة مع السلامة يا الربع الى الجحيم يا أبو ملوح هيا مع السلامة يا بو ملوح لا لا يا بوسهتل حسال فيماهلك انت شيخ وبو ملوح خويك تخليه يمشي هلوم مكسور خاطر ما يصير الحق يا شيخ بوسهتل الفزعي حلالك راح كيش وجه مش عندك جانا واحد نفتلي شواربه وعيون زرق، خو قالوا تل متر وتطايحا كل نصها البل اللي ميته واللي هجت والويته احترق وش تقول حلاله راح ما البل عب قد تقول له شوارب وعيونها زرق عب كذا زرق على شباب وعيون اكبر واحد ينظر البل والناس انحاشوا عبكم انحاش والهجة وشلون ينظر وشلون ينظر يعني ينحط ويسكك بالاكعي اني ما تقومنا هجوا <تصفيق> يا والله البلشي الثلاجة فاضية والثياب تبي غسل والبيت يبي تنظيف وام ملوح طموحا عند له الله هديت بس يا ملوح وليه ما تعوذين من الشيطان وترجعين البيت لكن لا خله تنطق لازم أسوي ثقل أنا اثقل يا ابو ملوحي مال ملغنيمي اثقل عليه وش اثقل عليها أنا الخسران هي عندها له وتاكل وتشرب وفلته وانا ذاب الجوع بهذا بسم الله الرحمن الرحيم هذا وشو هش انجلع انا لله وانا اليه هالبسري لابطا بعد يا شيخ والله ما تلقى عندي حتى ريحه العظم مش تبي هنا تبي شابور مشكله التمر ما تأكله يا مال الذهاب عويناته يا ما هي لي هذه يلا فش امشي يلا ادور لك درام برا يلا من عند الباب انا يا شيخ ولا اهلا حي الله أبو جلباخ تفضل تفضل يلا بسم الله منين انت يا أبو جلباخ وبعدين وش ولي معك هذا شيول اي ولا شيول ولا اي خلي خلي شيول برا عند الباب ليش جيب هنا لا لا ما في مشكل خلي شيول قريب يا شيخ اها خير يا أبو جلباخ وش عندك ان شاء الله كل خير انا يجي منشانه موضوع خاص يا شيخ انت ليش ما في رجع ملوخ يا شيخ رجع ملوح وانت مش دخلك رجع ولا مرجع انا واسطة خير الخين ممكن انا يصير واسطة شر بعد شوي ولا واسطة خير ولا واسطة شر انا ما في رجع يا ابو جلباخ لله اني رجع يلا بسم الله وان الشيول وش تبي بشيول ولا انا يبغى ياجن وجهه انت بشيول ولا تسايف تبي عجن وجهي بشيول اصبر اصبر يا ابو جلبخ خلنا اعطيك لك طحين بس لا ولا انا ممنوع من الخبز اذا دكتور قلم ما فيك الخبز واجد طيب اخد اثنين مئة يا شيخ وش اصوي اثنين مئة كل شيء الخن غالي وبدنا ملوخ يعطي اثنين الف ولا من شان انا يزر بنتها يا مرادهاب مل يا ملوخ صبر يا ابو جلباخ صبر ما م... خلاص وين روخ شي والا وين روخ اصلا ما تفيد لا شي والا لا يا ابو جلباخ أوه. لازم شي وال ولا شي والا أصلي, اصلي ولا <تصفيق> السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام طيب طيب يا أبو سهتر والله إني يوم دريت بلي حصل لك إني تضايقت وقلت لازم أزورك لكن تخبر ما حصل لي فرصة آه رأى حلال يا أبو ملوح يا ابن الحلال يعوض عليك الله إن شاء الله والحلال يجي ويروح وهم شيء الصحي ونخوك حياك الله يا أبو ملوح حوذة وش فلا وجهك هالنوات يقل ملمخك لك فغاني وجهي طحت من الدرج طحت من الدرج الله أن وجهك مثل وجه يوم لما خل أفغاني هكالحين سبحان الله نفس الشكل <تصفيق> المريض رقم ألف وثلاثمية يتفضل أي هذا رقمه يلا يا أبو سهتل جاء دورك حاضد لي حاضد لي أبو الله مع وش رأي يلا يلا هاتي دك الخير يا بو ترند. هلا هلا السلام من بعيد أخواي ما يحتاج ما يحتاج اشتريه بس. طيب. لا وهذا. يمكن ذال من الجراثيم. طيب طيب يا بو ساتل معافا إن شاء الله. الله يعافيك إن شاء الله. شوف يا بو ساتل أنا بسألك بعض الأسئلة لكن بإجاباتك تكون بكل وضوح وشفافية علشان نقدر نعالجك. أبو ساتل. إيه هلا. حبيبي أبو ساتل. الله يسلم. إذا قمت فكر يعني واستغرقت بالتفكير بحرط بخيالك الواسع ما يجيك النوم سبحان الله صح فعلا ما يجيني نوم امم ما يجيك النوم طيب إذا قمت الصبح تروح تغسل وجهك صح؟ صح <مم> هذه هي حكيدي بيقوم يغسل وجهه ولا وش بيسوي لو سمحت اسكت ولا اطلع برا ما بي أحد يشغل الرجاء والكلام للجميع يا أبو ملوح هلا قم قم خلونا نجلس برا بالاستراحة برا يا مائي خلصور يلا يالله هم مادروا بش بلاوي دور الشر الله ركز ما يا حبيبي بوسعي تعالى طيب إذا غسلت وجهك بعد ما تقوم من النوم، شوف وجهك وارم شوي. فعلا وجه وارم، أريح حتى تأسرع الطيور الله يفعل به. خذ حطسك الطابع هذا بذنك، خلنا طبع بريند كامل مفصل عن حالتك. أممم أسأل الله العافية. أحوالك صعبة جدا جدا جدا. خير إن شاء الله، وش طلع ب هممم.. وش طلع يا بس هتل وش طلع طلع عندك مس بك جني ثلاث الأبعاد وبك نفس وسحر وأحباط مزمن وتساقط بالشعر باش من الله الرحمن الرحيم كل الهال بيه سؤال آخر عشان أكد لك الحال يا بس هتل أه.. صح إذا مريت جنب معرض السيارات ديك ضيد دي زي شعور إنك ودك تهرب بسرعة لا والله ما عمرو جاني هالشعور ها وش لا ما عمرو جاك الشعور هلا هل والله هاك اليوم اجاني فعلا نفس الشعور تقول هي يا حبيبي انا متأكد تدري ليه يجيك الشعور هذا لا ما ادري وشو منه هذا الله يسلمك الجن اللي فيك اخذن ثلاث سيارات اقصاد ولا سدد ولا قسط ولا من رحت للمعارض ضاقت بلسيعه طبيعي يعني احرقوه شريطيه هالمعارض ما خلوا واحد حتى الجنونه يطلبونها مقصاد لكن بسيط يا بسيط الموضوع بسيط يا بوسهتل أنا بقرأ عليك قراءة سامتة ليه هذا سامتة؟ لأني ما أعرف أقرأ بقصدي لأن الجن اللي بك أترم يعني أصم أبكم لو أجل سنة أقرأ عليه ما راح يسمع لينه منشيبنا الجن عدنا إنه شو يبيه ما منشيبنا الجن ما ما قدرات كيفك كيفك سوين تيجو؟ وها الحين يا أبو سهتل خذ هذا زيت دركسون قصدي زيت زيتون أصلي تدهم به على الريج وهذا عسل تأكل منه ثلاث مرات بعد النوم وهذا ما إديه ترقص ما مقريم فيه اغسل فيه وجهك قبل النوم وبعد الأكل تقدر تمشي الحين بس لحظة قبل لا تمشي خليني أعطيك الفاتورة أنا تفلت عليك خمسين تفلة هوائية في ثمانين ريال وكل حق الماء والعسل والزيت يطلع المبلغ ثلاثة الاف ريال بعد الخصم لأنك حبيبي يا بوس هتل وبقي لك خمس جلسات لأن الجن اللي بك عنيد وهلحان طارعت الرجلين وبس مع الجلسات الجاي بيطلع كله ولازم تجي لأنه مصابة تخلي الرجلين وتودودالا كذا هي بس المبلغ واجد وسعر التفل هلها يدفع البلا مثل سعر برميل النفط صدقني بوسادل صدقني ما خذيت اللي حق العسل والزيت أنا والله ما معي إلا ألف سحمي لكن خلنا نشوف الربع قد معهم يعطوني فلوس خلنا بروح يمهم وجيك انحاش الربع الهروب الهروب اهربوا لا يا عوده وش بالك طلعنا الساع الرجال والله يعطاني اللي سعر انه يخرع والله اني داري من اول ان ابو هذه سوالف ما يخلي علومه هذه يلا ينكس السوالف ولا لكن اليوم ابو ترند هذول هامل يخربون على الناس الطيبين والصالحين اللي يقرون ويدورون الاجر ويدورون ما عند الله لكن وش رايك ابو شريحه لو ندق على الهيئة ونبلغها عن ثامر ترند ما تبي له لا. كلام لازم نبلغ عنه خلا بتصل عليه بس خلا نهارب هالحين هاي من شوا وبعدين وبعدها نبلغ نرتب سيارتنا يا الله مقسوم خير لو هاني والله لي هالحين بله راس طعس وشاب بالنار ويخيل هالبروق وسالما من, من هالمشاكل هادي كله يزين مرقاب على طول شوفي في ديرة ما فيه قيله وشيله معطر جد ربيل انتظر به كوفي لمني بالموما نبا ما لضلال يزين مرقاب على قول شوفي في ديرت ما فيه جلها وشILLA معطر جد ربيل انتظر به كوفي لمني بالموما نبا ما لضلال وشوف بيوت مسيدين الخروفي لجيت للرفة رغبت بمحله أهال بيوت يشتهون الضيوفي تلقى المهيل والعويدي بدلة وشوف بيوت مسيدين الخروفي لجيت اهل بيوتنا محله اهل بيوت يشتهون الضيوف بدال في درب واسمن واكتفاه الصيوفي يزيني شوفك لالة حلال مضلة لنهي فضي عن حواسيسي جوفي في خايع صاك كالم ديم وعلا في درب واسمن واكتفاه الصيوفي يزيني شوفك لالة حلال مضلة لأنه يفضي عن حواسي سجوفي في خايع صاك كلم دي معلّا. مزن من الميشة ترادا فردوفي سلاح حقوقو بالحزم الحزم هلّة السيل فياض من عوالا لكهوفي سدين خيالا هو لمزو نرد ترا دافردوفي سلا حدوقونا بي الحزمها لا السيل في سدين خيال الهو المزون Jemra alghaza واتبل wat ba albeit ba la. Minuti ma li bghira husufi. Walayla ra ila حتى عندي ممزنة مستهيلة انا بدوي سالم البداوهش في ولا الحضارة ما لها <تصفيق> عندي من حليب العطوف في حتى عندي ممزنة مستهيلة انا بدوي سالم الحضاره ما لها ذوق ليل كل يلي في حوالي تروفي من معي؟ الشرطة؟ خير إن شاء الله وليدي يذبح الرجال، ألو، يا ابن الحلالة التلفوني يقطع ما اسمعك. شو؟ ذبحن فرشلونة؟ وشو فرشلونة؟ نادي برشلونة؟ فرشلونة وين جونا؟ هم اللوح بعد معهم؟ يلا يلا جايك الحين. اي وش السالفه يلا نلحق بملوح ونعرف وش السالفه وين نلحق طيب نلحقوا بشريط ابو ملوحه السابع ونشوف وش السالفه هناك يلا مشينا يلا هذا العمل برعاية شركة سنيدي للاوازم الرحاله السنيد السنيد نرسم الهدف ونحقق المتعه السلام عليكم سلام ذا <تصفيق> حوارك <تصفيق> <تصفيق> أه، أوه أول طارة البيضة، نعم، <صفيق> وأن طارة البيضة، كلا، <صفيق> <صفيق> لحظة هذا الشيخ عبد الباسط، هلا هلا أبو باصط، أبو باصط، هذا الشيخ عبد الباسط يدق عليه. عندنا مشروع واقف خيري أنا وياه نبني. بس طال طاولنا يلا. وأك وجه بعد جاين دورة الأسلاف عندي. أخ سامي وجهك. سحقا وتبا لوجه أنت حامله لا يا مل السلال والإحباط والبلش. المهم خذ هدرك بس ترى الوالدة ناوية تنتبط بطنك توطي وشوك؟ عليكم السلام هلا بشر ها ها انقلاب ولا صدم؟ ولا ما عجبتك انجضاعتك على هالرصيف تقولكم اتقلابي هلا هلا هذا واحد اول هو ولد؟ الصبه هوى <تصفيق> هل هل يا سلام ايه <تصفيق> واوه هذا الرابع ايه <تصفيق> وهذا لي جب الصبه كفو واوه هذا الرابع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها <أه> لا والله صبها بقى اوه يا ويل على الصدمة اموت بلجالنة يا حلوتك يا لك الحمد ايه نجوب بعدنا <تصفيق> يلا سفو طابول واحد من الثاني يلا يلا والله ما ادري فرتكوار اكوار متن كله تقلق ديد بقرأي حفرة والله ما ادري اشي افتح افمك افتح سلام عليكم وهذا مكتب المدير يا الربع ايه هذا مكتب غبراء <تصفيق> <تصفيق> يلا يا رجال انت شوامني انا قلت لهم اذا قضى علاج يجيكم قالوا لا تجينا ان على علاجك ولا ما قضى لا تجي والله والمصيب علاجه اللي صار فيه اللي علاج عجوز مخطين نمبو ليسانة ولا كل منه وكل ما <تصفيق> تصدق عاد هنها مصارفين اللي علاج علاج عجوز وليساني و انا اكله <تصفيق> و ال مشكلة هنها مصارفين اللي علاجين علاج عجوز الليساني و انا منه و ال فى انا اعلاج عجوز ياله يا رجال انت اشوامني انا <تصفيق> اشتفسرنا عن موضوع العجل ولقنيناك اتعقب وتخسر <تصفيق> يمكننا هي حلب ديدة بالي سبالي الحق يا شيخ أبو ساتن الفزعي حلالك راح كش وجه مش عندك أبقى تقول لها شوارب وعيونها زرق أبقى كون حاش والهجة أنت أمي يبقى وش تزوجت أمي و ما أنت موظف صح ولا لا أنت يا عفاش انت له ما تحسيون يلا الله هلا ما أعطت ويدي قرونها عانها بالكيش إذا أخذها أعلقها بالمراحقة السيارة ها هي قرونها العربان ما يشتغلين قبل ينولد بشان تيجي هذه؟ هذي شروط شو تزوي هلا خبيب أبو سيدك الله سلم يا غير ما تفيد لا شيء ولا لا يا أبو جلباخ لا ولا لا لازم شيء ولا ولا شيء ولا هذا أصلي ولا شيء ولا قويل شيء ولا أصلي أقول هالبس لي تولي جن كاشان مش عندي أنا هذا بحلل الجوع. <تصفيق> يا متى أثقل يا ما هافي من الجوع بهذا <تصفيق> يا الله ما مصحش <تصفيق> أخوان المستمعين في نهاية هذا العمل الذي يسأل الله أن يكتب له القبول وأتمنى أننا قدمنا ما يسعدكم أحب أن لكم رسالة من شريحة غالي على قلوبنا وهم أبنائنا وأخواننا المعاقين <تصفيق> الآن الآن رسالة جوال فارغة على الرقم خمسين خمسين لتسهم في علاج وتعليم أكثر من ثلاثة آلاف طفل معوق سنويا ترعاهم جمعية الأطفال المعوقين جزاك الله خيرا رسالة خير رسالة غير. خير كان معكم من الهندسة الصوتية والمكساج والإخراج المهندس حمود العدين والمهندس عبد السلام المجيدي للتواصل مع المنشد حمود العدين زوروا موقع المنشد www.abumalouh.com abumalouh a b u m a l o h أو زر ديوانية أبو ملوح الآن يمكنك الاشتراك في جوال أبو ملوح من خلال إرسال رسالة فارغة على الرقم واحد 110 لتصلك أجمل المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو الحصرية والجديدة وفي الختام تسعد مؤسسة منارات السلام بالتواصل معكم عبر رسائل الجوال على الرقم هذه مؤسسة منارات السلام تودعكم على أمل اللقاء بكم في أعمال قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته